رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني ارا في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا اب تفعل ما تؤمر قال يا هل تفعل ما تؤمر ستجدني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 وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 لا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله الله ربكم وربها آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون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 نه من عبادنا المؤمنين.